أن ننقذ بقايا الحياة في هذه الأمة ويقول لي أحد الأخوة في قصة مكانها في الرياض هنا وزمانها في هذا السمان عجوز أتت إلى أحد دول الرعاية لا تكاد تحملها قدمها كلمت الأخوة فجاء هذا معها لينظر ما حالها لا تكاد تثبت ودمعاتها تسبق عباراتها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 وسوف يحاسب الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يضع من القول وكان الله بما يعملون محيطا اذهب يا هذا يا من ألقيت هذا الرضيع واذهب وامشي في حياتك فوالله إن لك موعدا لن تخلف ألقوه في كف المنون ما ضمه صدر حنون تبلكم يا مجرمون أو ما بكم عقل رزا أو ما بكم حجورها حجورها حجورها أوصلها <تجورها> <تجورها> إلى الهوى أوصلها إلى الهوى <توصلها> <توصلها>